بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المغفور والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مهرا وتسيع الجبال سيرا فويلوا يومئذ للمكذبين الذين هم في فوضي يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم فيها تكذبون أفتح هذا أم أنتم لا تبصرون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 بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذا الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سغر مصطوفة وزوجناهم بحور معين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم وأمددناهم بفاتهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غيمان لهم كآسين على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفتين فمن قبل ندعوه إنه هو البر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أن يقولون مشاعر النتر به ريب المنون فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم مطابون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتون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 أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتبوا استمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجَرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُصْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْءُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ المكيدون أَم لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَعْصِفْ تَنَزُّلًا مِنَ السَّمَاءِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ فذرهم حتى نذاقوا يوم هم الذي فيه يصعقون يوم لا نخني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا حذابا دون ولكن أكثرهم لا يعلم واصبذ بحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فتبتحه وإذا بارا منه